هل لي به إلاك يا سندي مولاي يا مولاي مولاي فيني بباني قد وصدت يدي هل لي به إلاك يا سندي What? Oh. نحن مرارك وعيش في رضاك في رضاك Ai, tuoron اللي يرحم العبد بعد الله من أحد إني ببابك بي أولايا إني ببابك قط وصدت يدي ملي ألوز بلي إلاك يا سندي حدي.